غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين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 وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، لا يؤمنون بِهِ وقد خلت سنة الأولين.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 قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي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 في ابراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال اننا منكم وجلون قالوا لا توجل ان نبشرك بغلام عليم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 لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سَجْيِلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَمِيلٌ مُقِيمٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَهُمْ مِنْ بَأْسٍ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 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَأْتِيَ فَاصْحِصْ الصَّفْحَ الْجَمِيلٍ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ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 وما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسالنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين انا كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.